مدينة تے في زينة اللہ لے میں دِنہ وفيها لذات مدنة منيرة بغير شمسنا وسرق فنور شمسنا وقمر ليس له فيها احتياج فالمجد قد نراها مجد الهي ذي الجلال وشمس هذا الحمل يسطع نورا وجمال نهر قد صافا ونبعه به ميل الحياه نظيره بلورنا يخرج من رشيلنا